جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب جرب جرب جرب ان تعبر عن قناعتك ب ص ر ا ح ة لا تخفيها أ و تتنصل منها ف أ ن ت صواب وقناعاتك حق لقد ربيت على الحق والخير فلا تستكثره على من تحب <تصفيق> اخوانك جيرانك أ ص د ق ا ؤ ك أ ل س ت تحبهم وما دليل الحب إ ذ ا لم يكن الخوف عليهم أجل،, أجل الخوف عليهم من النار باختيار الكلمات و ا ل أ س ل و ب والوقت جرب جرب جرب ان ت أ م ر بالمعروف وتنهى عن المنكر جرب, جرب،, جرب،, جرب.